حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجه لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا وحدثناه عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو ولم يرفعه وقال حتى يأخذ الله عز وجل شريطته من الناس وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا قيس حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبورهم مساجد وهذا اسناد صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين وبعد هي الحديث الأول حتى يأخذ الله شريطته من الناس طهل المقصود بالشريطة يعني ما أخبر جل وعلا أنه سيملأ النار من الجنة والناس يعني الذين كتب الله جل وعلا وجودهم ثم أنهم يكونون في ما أخبر الله جل وعلا عنه قبل وجودهم خلق الجنة وسيملأها منهم وخلق النار وسيملأها كما قال في الحديث الثابت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قبض قبضتين يعني من بني آدم وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي نعم وقال الإمام أحمد حدثنا بهد حدثنا شعبة حدثنا علي بن الأقمر سمعت ابا الأحوص يحدث عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ورواه مسلم عن زهير بن حرب بن عبد عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه عن علي بن الأقمر به وقد تقدم في الأحاديث السابقة أنه يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلدن به وأنهم يتفافدون يتفافدون في الطرقات كما تتسافد البهائم وقد أوردناها بأسانيدها وألفاظها بما أغنى عن إعادةها ولله الحمد. يعني أن هذا صفة آخر الناس والسبب هذا فقدان العلم لأنه كل ما بعد, بعد العهد عن النبوة زمنها. قل العلم حتى ينتهي يفقد كما قال صلى الله عليه وسلم يرفع العلم ويفش الجهل ورفع العلم بموت العلماء كلما مات عالم لا يعقب مثله حتى يقل وينتهي فإذا فقد العلم جاء الشر كله من جميع الجهات وقوله شر الناس يعني أشر الناس يعني أفضل بأفضل تغذين وكلما ابتعد الإنسان عن عبادة ربه وطاعته واتباع رسوله صار أشر أشر من من هو أقل منه شرًا. تمام. تتفاء تتساود معروف تساعد حيوانات يعني ينزو بعضهم على بعض. نسال الله العافيه كانهم حيوانات نعم وقال احمد حدثنا عفان حدثنا حماد اخبرنا ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن عفان به ولفظه لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله يعني لا يقال لا اله الا الله لان كلمه الله هذه ليست ذكر ولا تنفع قال إنسان الله الله لا بد ان يكون الذكر في جمله مفيده لقولك لا اله الا الله نفي الالهيه ثم إثباتها لله وحده جل وعلا أما أن يقول الله الله فهذا لفائدة فيه لأنه ليس ذكرا ولا يفيد شيئا فلا بد أن يكون الذكر جملة تفيد يعني تتضمن معنى وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق به يعني على أحد يدعو الله وحده هذا المقصود كلمه الله مفرد هذه لا تنفع ولا توجدي شيء نعم. وقال أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وهذا الاسناد ثلاثي على شرط الصحيحين وإنما رواه الترمذي عن بندار عن محمد بن عبد الله بن أبي عدي عن حميد عن انس مرفوعة وقال حسن ثم رواه عن محمد ابن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد عن انس موقوفة ثم قال وهذا أصح من الأول وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال في الأرض الله الله قولا أحدهما أن معناه أن أحدا لا ينكر منكرا ولا يسجر أحد أحدا إذا رآه قد تعاطى منكرا وعبر عن ذلك بقوله حتى لا يقال الله الله كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا والقول الثاني حتى لا يذكر الله في الأرض نعم. نعم والقول الثاني حتى لا يذكر الله في الأرض ولا يعرف اسمه فيها وذلك عند, عند فساد الزمان ودمار نوع الإنسان وكثرة الكفر والفسوق والعصيان يتواكلون الخير بينهم حتى لا يقول أحد لأحد اتق الله خف الله وهذا كما في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله وكما تقدم في الحديث الآخر أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيره يقولاني أدركنا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله ثم يتفاقم الأمر ويتزايد الحال حتى يترك ذكر الله جملة في الأرض وينسى بالكلية فلا يعرف فيها وأولئك هم شرار الناس وعليهم تقوم الساعة كما تقدم في الحديث ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس وفي لفظ شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء <تصفيق> ولا هذا معيات تعارض قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة حتى تقوم الساعة لأن الساعة المقصود بها كما جاء في الحديث الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة فهذه ساعتهم الخاصة حق الساعة قيلة تقوم الساعة يعني الساعة العامة التي هي النفف الصور لان الساعة المقصود بها ما الله جل وعلا ونوفق في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض هذه الساعة الأولى التي تعم كل أحد فيموت كل حي ثم ينفخ فيه أخرى فيبعثون فاذا هم قيام ينظرون نعم وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزداد الناس إلا شحا ولا يزداد الزمان إلا شده ولا تقوم الساعه إلا على شرار الناس وقال الامام احمد حدثنا هاشم حدثنا اسحاق بن سعيد ابن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا عائشة قومك أسرع أمتي لحاقا بي قالت فلما جلس قلت يا رسول الله جعلني الله فداك لقد دخلت وأنت تقول كلاما أذعرني قال وما هو؟ قالت تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا قال نعم قالت وعما ذاك قال تستحلهم المنايا فتنكس عليهم أمت امتهم قالت فقلت وكيف الناس بعد ذلك قال ذبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة والدباء الجنادب التي لم تنبت أجنحتها تفرد به أحمد دباء أبناء, أبناء الجراد إذا خرج أول ما يسمى دباء نا. وهو يأكل بعضه بعض وبعض. إذا مات منه شيء نكله نا. وقال أحمد حدثنا علي بن ثابت حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن علباء السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على حثاله من الناس تفرد به وقد رواه أبو خيثمة عن علي بن ثابت به ولابي نعيم من طريقه باسناده لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاح ذكر طرق الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طرفه عين أنه قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتين رواه أنا رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا إسماعيل بن عبيد الله يعني ابن أبي المهاجر الدمشقي أنه قال قدم أنس بن مالك رضي الله عنه على الوليد بن عبد الملك فسأله ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم والساعة كتيني تفرد به أحمد من هذا الوجه طريق أخرى عنه قال الإمام أحمد حدثنا هشام حدثنا شعبة عن أبي التياح وقتاده وحمزة وهو ابن عمرو الضبي أنهم سمعوا انس بن مالك رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وكان قتادة, وكان قتادة يقول كفضل أحدهما على الأخرى وأخرجه مسلم من حديث شعبة عن حمزة الضبي هذا وأبي التياح كلاهما عن أنس به جمهور لا على خلاف ذلك لأنه لو كان المقصود فضل أحدهما على الأخرى يعني فضل الوسطى على السبابة لعلم مجيء الساعة والتقدير ولو بالتقدير الله جل وعلا قد أخفى أمرها فلا أحد يعلم مجيئها وإنما تأتي الناس بغتة تبغته بغتة تبغتهم بغتة كما أخبر الله جل وعلا فأخبر جل وعلا أن اخفاها أن لا أحد يعلم مجيئها لا في السماء ولا في الأرض كما قال جل وعلا إن الساعة آتية أكاد فيها قال العلماء العلماء التفسير أكاد اخفيها يعني أكاد اخفيها عن نفسي لو أمكن أما عن الخلق فقد اخفاها تعالى وتقدس نعم طريق أخرى عنه قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه يعني كهتين هكذا يعني أنها ملاصقة له تأتي بعده مباشرة وليس المقصود أن الزياده زيادة لصبها هذه هي الساعة وسبابها عبارة عنه عن مجيئه كما قال قتادة لو كان كذلك لعرف وقت مجيئها بالتقدير ممكن ينسب هذا إلى هذا فيعرف التقدير وهذا غير صحيح لا يعرف مجيئها أصلا الله أخفاها قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تعالى وتقدس نعم قال عن أنس, عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث شعبة به وفي رواية لمسلم عن شعبه عن قتاده وأبي التياح كلاهما عن أنث به وقال الترمذي حسن صحيح طريق أخرى روى الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد المدني عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت والساعة كهاتين ومد اصبعيه السبابة والوسطى تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به طريق أخرى عنه قال مسلم في صحيحه حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن معمد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين تفرد به مسلم طريق أخرى عنه قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وبسط إصبعيه السبابة والوسطى وأخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد وزاد مسلم وحمزة الضبي عن أنث به رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلام حدثنا جعفر هو ابن محمد ابن علي ابن الحسين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 ثم يرفع صوته ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه اذا ذكر الساعه كانه منذر جيش ثم يقول اتتكم الساعه بعثت انا والساعه كذا هكذا واشار باصبعيه السبابه والوسطى صبحتكم فضحتكم الساعه ومستكم من ترك مالا لا. فلأهله ومن ترك دينا او ضياعا فإلي وعلي والضياع ولده ولده المساكين, ولد المساكين. ولده المساكين يعني ولد ولد لا ولد يعني إذا وظيف ان كان عاما نعم قال والضياع ولده المساكين وقد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن جعفر ابن محمد به وعند مسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين <تصفيق> رواية سهل بن سعد رضي الله عنه قال مسلم حدثنا سعيد بن منصور قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد واللفظ له حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن عن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصباعيه التي تلي الابهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا تفرد به مسلم رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو هشام حدثنا أبو حدثنا أبو بكر حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وضم إصبعيه وقد رواه البخاري عن يحيى بن يوسف عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين ثم قال البخاري وتابعه إسرائيل ورواه ابن ماجه عن هناد بن السري وأبي هاشم الرفاعي عن أبي بكر بن عياش به وقال وجمع بين إصبعيه رواية أبي جبيرة ابن الضحاك وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة ابن الضحاك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت في نسم الساعة يقول حين بدت في أول وقتها وهذا اسناد جيد وليس هو في شيء من الكتب ولا رواه أحمد بن حنبل وإنما روا لأبي جبيرة حديثا آخر في النهي عن التنابز بالألقاب حديث في تقريب يوم القيامه بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول إنما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطي قيراطا قيراطا <تصفيق> فأعطوا قيراطا قيراطا ثم اعطي اهل الانجيل الانجيل فعملوا به حتى صلاه العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم اعطيتم القران فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين فقال أهل التوراة والإنجيل ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر اجرا فقال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا فقال فذاك فضلي أوتيه من أشاء وهكذا رواه البخاري عن أبي اليمان أنسى هذا يدل على التحديد بهذا التقدير وإنما هذا مثال جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم بين أهل الكتاب وهذه الأمة ان اعمار هذه الأمة أقل ولكن أعمالها أفضل وأكثر فمثل باليوم أو ما لو كان مثلا مقصود أن الباقي من الدنيا ما بعد العصر للغروب لا أمكن معرفة مجيء الساعة بهذا التكديد التحديد وهذا مثل ما سبق في قوله بعثت هو أنا والساعة كهاتين نعم وللبخاري من حديث سفيان الثوري من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر والمغرب كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى فذكر الحديث بتمامه وطوله يصرح بأنه مثل وضرب مثلا لنا ولمن قبلنا فالله جل وعلا أكرم هذه الأمة حيث فضلها على سائر الأمم وإذا كان مثلا لها فضل على سائر الأمم فيكون أجرها أكثر ثوابها من الله أكثر وهو فضل من الله طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا الفضل بن دكين حدثنا شريك سمعت سلمة ابن كهيل يحدث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيق عن بعد العصر فقال ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه تفرد به أحمد وهذا اسناد حسن لا بأس به قعيق جبل افك الجبل الذي ازيد الان عن شمال المسجد النبوي المسجد الحرام فهذا يسمى اقوعي كيوان والجبل الذي خلف الكعبه هذا ابو قبيس نعم طريق اخرى عنه قال احمد حدثنا اسماعيل بن عمر حدثنا كثير بن زيد عن المطلب ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترسي للغروب فبكى واشتد بكاؤه فقال له رجل عنده يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معي مرارا فلم تصنع هذا فقال ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا فقال أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه تفرد به أحمد فهذا الدليل على أن قوله الأول إن مثلكم مثل من سبقكم كممثل ب اليهود أنهم عملوا إلى منتصف النهار والنصارى عملوا إلى العصر أن المقصود بهذا التمثيل فقط وليس التحديد ولهذا قال في في هذا الحديث وهو ما بقي إلا أن الشمس تضايقت الغروب قال إنه ما بقي من دنياكم لمة ما بقي من هذا النهار. فهو كله تقريب تقريب للساعه اما التحديد فهذا لا يعلمه الا الله والتقريب مثل ما مضى ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعثته من اشراط الساعه والمات قريب بلا شك كل آت قريب نعم. طريق اخرى قال الامام احمد حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن مثل آجالكم في آجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغربان الشمس إلى مغربان إلى مغيربان الشمس ورواه البخاري عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به نحوه بأبسط منهم وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عطية العوفي ووهب بن كيسان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك وهذا كله يدل على أن ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها شيء يسير لكن لا يعلم مقدار ما مضى منها إلا الله تعالى كما لا يعلم مقدار ما بقي إلا الله تعالى ها. ولا ما بقي إلا الله تعالى ها. ولكن لها اشراط إذا وجدت كانت قريبة والله أعلم ها. ولم يجي في حديث تحديد يصح سنده عن المعصوم حتى يصار إليه ويعلم نسبة ما بقي بالنسبة إليه ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى الماضي وتعيين وقت الساعة لم يأتي به حديث صحيح بل الآيات والأحاديث دالة على أن علم ذلك مما استأثر الله تعالى به دون خلقه كما سيأتي تقريره في أول الجزء الآتي بعد هذا ان شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان فأما الحديث الذي رواه أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده قائلا حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري حدثنا سالم بن عبد الله وابو بكر بن أبي حتمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم فل قام فقال أرأيتكم ليلت ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد قال عبد الله فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك إلى ما يحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرن وهكذا رواه البخاري عن أبي اليمان بسنده ولفظه سواء ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب به فقد فسر الصحابي المراد من هذا الحديث بما فهمه وهو أولى بالفهم من كل أحد من أنه يريد عليه الصلاة والسلام بذلك أن ينخرم قرنه ذلك فلا يبقى أحد ممن هو كائن على وجه الأرض من أهل ذلك الزمان حين قال هذه المقالة إلى مئة سنة وقد اختلف العلماء هل ذلك خاص بذلك القرن أو عام في كل قرن أنه لا يبقى أحد أكثر من مئة سنة على قولين والتخصيص بذلك القرن المعين الأول أو لا فإنه قد شوهد أن بعض الناس قد جاوز مئة سنة وذلك طائفة كثيرة من الناس كما قد ذكرنا هذا في كتابنا هذا في وفيات الاعيان فالله أعلم ولهذا الحديث طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا